لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور الليل على النهار ويكوير نهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل ويرجري لأجل مسمار ألا هو العزيز الغفور خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجان وأنزل لكم من الأعوام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا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 بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم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 أنفسهم وأهليهم الخاسرين الذين خسروا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 يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولئك هم أول الألباب، أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ قِذُّمًا فِي النَّارِ أَفَمَنْحَقَ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ قِذُّمًا فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْفَوْقَهَا غُرَفٌ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 فسلكه يا نابيع في الارض ثم يخرج به زرع مختلف الألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراء للألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٌ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.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 بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أليس الله بعزيز ثاقب؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفَرَأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميع اللهم لك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَخَذَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَفَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هو بمعجزين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 <مترجم> <تصفيق> إن الله يغفر الذنوب جميعا إنا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 لي كروة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها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 ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا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 نمزمرو حتى إذا جاء فتحت أبوابها، فتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، ألم يأتيكم؟ ألم يأتيكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لقاء يومكم هذا؟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 فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة